ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا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 يرحمته والظالمين اعذ لهم عذابا اليما